يا abba walla bas abba فيقوا يا غلوبوا حجروا والبلين بتنحرب فييقوا يا غلوبوا حجروا من يغضك من تريدتنا نسيل حياك من يغضك من تريدتنا نسيل والله يا عباس نلت كل فخر القدر سوح الخطر اسمك يا خوف الخوف لو تو سوق معركه يا العبر والله ان طهر راح الصفر مشتوب معروف بالفارس ومضري من نهر خط القمر الحروف لجيش ما خلى اثر كل من عبر هذا الخبر معه وراحت بتموخيال يشاهد بهاي القتال وراحت بتموخيال يشاهد بهاي القتال بس هدت بحن اللي قعد جيوش تعادل بس هدت بحن اللي قعد جيوش تعادل بس عباسك في الماتو غيرك قام يا فين ياهو مثل بالمدع بتقاتطات والدليل يكلحهم شيف يقلب وحقاله والدليل يكلحهم شيف يقلب وحقاله حيار الكلمني وبغضك من تريدك ناعل حيار الكلمني وبغضك من تريدك ناسي صالتاش مخيعه له بالمعالف همسوا لي والسؤال والجواب قبل لا اسال ببالي شفت قالوا شي مثالي مو سراب عقلي بفكار رواي بالنزال بالقتال والقضاف يمني تقطعوا شي ما بعالي والجرا ما اهاب ابقى صامد وابقى صول انا بن فحل الفحول ابقى صامد وابقى صول الان بن الفحول انا بن حيدر علي ابن انا بن حيدر علي ابن المناضل ما بس عباس في حاله شايف واللي في مني من قريهنا زين ثالث معنى الهدايا على المنايا رفعت رايه حطمت راس الظلام بالعلم عندك درايه يا غايه ومو هوايا ولا كلام مثلت معنا على علمنا يرفع ترايه حطم دراس الظلام بالعلم عندك درايه يا غايه ومو ولا كلام بالملاحم وقرايا شنو تايه عالسرايا بين تاثار الحطام يعني شخصك مو روايه على البرايه تصير اية ترفع بعضم وسام احنا باسمك نفتخر انت اغلى من العمر احنا باسمك نفتخر انت اغلى من العمر انا بس بيك افتخر يا ابو فاضل انا بس, بيك أبتخر بس في بك افتخر يا ابو فاضل انا بس بك افتخر يا ابو فاضل يا بنت البلد في وبالدينه بالحرب شايف يقرب وحقه له وبالدينه بالحرب شايف يقرب وحقه له حي عليك منو من تريدي تنازل حيارت كل من يبغضك من بيك اللي الدنيا تفخر حب يكبر والله اكثر والله اكثر يزيد برووح الحنين وقلبي من حب وقت فطر لا ما يصغر بي تنور حب ينور للسنين سنين عمري لا ما تقدر ما تصبر دم احمر بالفرح تمل العين يا العطرك عطر عنبر تتصور ياس اخضر عن حقيقه وعن يثين منك تعلمنا معاني الوفاء لهسه تشهد للملاحم كربلاء منك تعلمنا معاني الوفاء لهسه تشهد للملاحم كربلاء وصار اسمك حتى حلال المشاكيل وصار اسمك حتى حلال المشاكيل صوت الرادود الحسيني المبدع حيدر العابد كلمات وحان الشعر الحسيني المبدع عمار الموالي الهندسه الصوتية والتوزيع عباس الملا تمت تجيب في مؤسسه واستوديوهات الكوثر الإسلامية بإدارة عباس الملا موبايل 07818088386